أمدام نحن نقصو عليك نبأهم بالحق إنهم فتيات عاملون بربهم وزدناهم هداة وربطنا على قلوبهم إتقام فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بكل بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتذلتم وما يعبدون إلا الله فأروا إلى الكهف, فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحتبهم أيقابا مقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط براعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو ليت منهم فرار ولم لبت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائلٌ منهم كم لبستم قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم تبعكوا أحدكم بورقكم هذه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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في الذين ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها حَزِيَ تَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُ عَلَيْهِمْ بُنِيَنَ الْرَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَسْتَقِذَّنَ عَلَيْهِمْ السِّدَامَ فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وسامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل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 وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبذوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر بي وأسمع ما لهم من دونه من ولي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 نا أعذنا للظالمين نارا إن أعذنا للظالمين نارا أحقا طيب تراض قوم وعي السقيط وعي السقيط يغاطب ما يشوي الوجوه بماء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 هؤلاء لهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أسعار من ذهب ويلبسون ثيابا قذرة من سودس وعثة متكئين فيها على الأراك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحتى نتبر تفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إِنَّ الْجَنَّتَينِ آتَتْ سُقُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّعْنَا خِلَالَهُ مَا وَكَانَ لَهُ سَمْرُ فَقَالَ لِصَاعِبٍ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَعَ لَهُ وَأَعْزُنَا طَرَامٌ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قال ما أظن أن تبيده هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئخذت إلى ربي ولئخذت إلى ربي لأجد خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاورك فرط اكَفَوْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ اكَفَوْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا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 ويُرسل عليها حُسباً من السماء فتصبح صعيداً ذلاقاً أو يصبح معها غوراً فلن تستطيع له طلبة وأحيط بتمر وأحيط بتمر فأصبح يقلب كفيف. أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فعة ينصرونه من دون الله وما كان انتقرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أنزلناه مِنَ السَّمَاءِ فَأَقْتَلَ طَبِينَ بَعْثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَزْرُوهُ الْزِّيَاعَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الطالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال ويوم نسير الجبال و ترى الارض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرضوا على ربكم صفاً وعرضوا على ربكم صفاً لَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلْ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُم مَوْعِدًا ووضع الْكِتَابُ عن المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة السلول آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فَسَيَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَعْنِيًا عَنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا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 ورع المجرمون ان رفضا انهم مواقعون ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدنا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين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 ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونقي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقههم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 وجعلنا لهم هلكهم موعدا وإذ قال موسى لفرسانه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ فِينَهُ فِيلَهُ فِي الْبَحْرِ تَجْرًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنتانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا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 قال فإني سبع سنين فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركبت السفينة فرقها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 قد بلغت من لدن عذرا فطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استضع ما أهلها فأذوئي ضيفهما فأذوئي ضيفهما فوجد فيها جدار يريد عين قبّة قام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صدرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا فَنَالَهُنَّ نَامٌ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تَقَشِّينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا سَعَرْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا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 وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ اتبع سببا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا قِطْعًا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 آتوني زبر الحديد حتى إذا ثاوى بين الصدفين قال انفهوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه فقرا فما استطاعوا أن وما هوما له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أن يستخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نذنام قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عن في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون قنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائك فحبطت أعمالهم فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةَ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَنَّةٌ بِمَا كَفَرُوا وَتَفَضُّوا آيَاتِ وَرُسُلِهُمْ زُوَابٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتٌ فِرْدَوْسٌ زُوَابٌ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 يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء رب فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا